فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جلد بن سهيل بن عمرو يرتف في قيوده وقد خرج من اسفل مسكة حتى رمى بنفسه بين أرهر المسلمين وقال سهيل هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقضي كتاب بعد قال فوالله إذا لم أتالحك على شيء أبدا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 من كتابة العقد وفي ذكر هذا الشرط الذي من جاء منا إليكم مسلما إنه يرد إلينا فقال مسلم سبحان الله ربي للمشركين وقد جاء مسلما بينما هم على هذا الحال وإذا أبو جندل ابن سهيل بن عمرو نفسه الذي هو ابن العقد يأتي يرسل بقيوده لأنه كان مسلم وكانوا قد قيدوه بالحديد فجاء ورمى بنفسه بين مسلمين ولما راه أبو سهيل بن عمرو قال هذا اول من اقاضيك عليه ان ترده فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الكتاب لم نقل الكتاب يعني ما انا من العقد فدعه فقال لا يمكن ان يدعه وانه لا بد من ارجاعه فقال اجزه لي قال انا بموجب مجذه له ان اصر على عدم اجازته له وتركه بين المسلمين وان ما اراد ان يرجع فقال انه لا يبرم معه عقدا ولا يبرم معه اتفاقا اذا لم يرده فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم من اجل المصالح العظيمه ومصالح الكبيرة التي استفادت على هذا العقد. هذا وين كان به مضرة جزئية على شخص من الناس إلا أن مصلحة العظيمة ومصلحة الكبرى في بغارة هذا الدين وفي دخال الناس في دين الله عز وجل أفواجا يكون في دين الله عز وجل على هذا الصلح على هذا الاتفاق وأنه مثلا رده رده إليه. وفيها وفي ما حصل من ابي جندل دليل على ما كان عليه المسلمون من الصبر على الأذى في سبيل الله عز وجل وأن الواحد منهم يؤذى ويحصل له ما يحصل الأذى في سبيل دينه ومع ذلك لا يثنيه هذا عما هو عليهم الحق وعلى الثبات على دين الله عز وجل فان ابا جندل ابن سهل بن عمرو رضي الله عنه عذب وقيد بالحديد وعذب عذابا شديدا بسبب اسلامه ومع ذلك هو باق على اسلامه ومتحمل للأذى وفر الى المسلمين بقيوده ومع ذلك ما تحقق له ما يريد بل صلى الله عليه وسلم أرجعه إليه، ثم في قوله فيما حصل، والرسول صلى الله عليه وسلم إن الله نصر الكتاب بعد دليل على أن أنه إذا حصل اتفاق وحصل تراضي على شيء فإن هذا معتبر ولو لم يبرم العقل. ولو لم يبرم العقد الرسول اعتبر التفاهم والكلام الذي قد حصل بينهم على الشروط والعقد لم يبرم فاذا ليست القضيه قضيه الانتهاء من العقد بل اذا حصل تواطؤ وحصل اتفاق على اتفاق بالكلام والعقد لم يبرم بعد فانه يعتبر هذا الكلام وهذا هذا الاتفاق الذي قد حصل بالكلام وان لم يحصل الاتفاق لان النبي عليه السلام اعتبر هذا الكلام الذي جرى بينه وبينه وان لم يحصل يتم ذلك بالعقد وكتابه ذلك العقد بينه صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو قول نكرز هذا لغلا اعتبار وقول نكرز هذا يعني هذا كلام حسن كلام جيد وهذا يبين يعني ما تقدم من انه إن إن إن إن بعض النسخ التي فيها ذكر غادر انها اوضح وانها اولى لان هذا الكلام الذي قاله كلام حسن كلام جيد لا يتفق مع وصفه بالخجور وإنما يكون غادر او موصوف بانه غادر هذا هو المناسب، وهذا هو اللائق، لأن كلامه هذا كلام حسن، وهذا كلام جيد، كلام مناسب، هو أحسن ردة من سهيل بن عمرو في هذه النقطة وفي هذه الحالة، لكن سهيل بن عمرو هو أبوه، هو أبوه وأصر على عدم إجازته وقبول كونه يبقى مع المسلمين.